يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان قسم منه قليلا ان زيد عليه ورت للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثكيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطؤا وأقوى مكيلا إِنَّ لَكَ فِى هَٰذِهِ سَبْحًا طَوِيلًا وَالْقُرْءِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّتَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَ تاخذه هو وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولن نعمتي ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ يُرْسَلُ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ إِذَا فَتَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُرِ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا